أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله, وهم في غفلة معرضون ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم موسوعه ع ي ل ع ب و ن ل ا ه ي ق ل و ب ه م ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل أفتأتون ا ل س ح ر و أ ن ى ب ي ي ع ل م ا ل ق و ل في ا ل س م ا ا ء و ل أ ر ض وهو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م بل بل بل قالوا أضغاث أحلام أضغاث بل افتراه بل هو شاعر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 لا موسوعه ل ا ل ن ا ب ل إن س م للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه ا س م ا ك ا ن و ا خ ا ل د ي ن ثم ص د ق ن ا ه م ا ل و ع د ف أ ن ج ي ا ه م ومن ا و أ ه ل ك ن ا ا ل م س ر ف ي ن ل ق د أ ز ل ن ا إ ل ي ك م ك ت الاسلاميه ب ا فيه ف ذكركم أ ت ع و وكم ن ن م ق ص ن ق ر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 لا تركضوا وارجعوا إ ل ى ما اترفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم ت س أ ل و ن قالوا يا ويلنا إنكم شركه الهدى ا شركه ج ع ل ن ا ه م ح ص ي د ا خ ا م د ي ن و م ا خلقنا ل ا س م ا ا ء و ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا ل ا ع ب ي ن لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ له ولا ت خ ذ ن ا ه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق, بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 ل شركه ل ا إ ل ه د ا شركه دعويه وقالوا غير ربحيه ا بل ذات مضمون ك ل اجتماعي يسبقونه بالقول وهم بأمره م ل و يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إ إلا, الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم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 وَجَعَلْنَا ف ِ ي ه َ الهدى فِجَاجًا ش ر َ ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ً ا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 فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل, بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون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 قل عليهم انما ل أفلا ع م ر ر ي و أنا نأتي الأرض ننقصها ن أ ط ر ف انذركم أفهم ا ا ل ل غ ب و قل إنما أ بالوحي ولا يسمع الصوم نفحة من عذاب ربك ل ي ق ولئن و ويلنا ن يا ل مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من مستهم عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا لا ل ت ظ م ن ف س شيئا و إ ن ك ا ن م ا ل حبة م ن خردل ا ب أ ت ي ن ا بها و ك م ا ل ا س ي ن و ل ق د ا ت ي ن ا م و س ى و ه ا ر و ن ا ل ف ر ق الحسنى ن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 م ر ك و س و ا ه ا ل ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده م ن ق ب ل ا س ل ا م ي ه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 فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَّا لَهُمْ إِلَيْهِ كَبِيرًا قالوا مَنْ فعل هذا إنه لَمِنَ الظَّالِمِينَ بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ فَعَلَ قَالُوا هَذَا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعينهم ل ل ع ه م ي ش ه د و ن ق ا ل و ا أأنت ف ع ل ت ه ذ ا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م ق ا للعلوم ب ف ه ذ ا ف ا س أ ل و ه م إن ك ا ن و ا ينطقون ف ر ج ع و الله إ ى أ ن ف م ف ق ا ل ح س ن أ ن ك م ا ت م الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ا هؤلاء ينطقون قال أ ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا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 وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه ت يهدون بامرنا واوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا اليهم خ ر ا وأوحينا ت ي إ ل فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وانيوب إ ذ نادى ربه, وأيوب إذ نادى ربه م ن و س و ح م النابلسي ر ا ح م ي ف س ت ج ن ا ل ش ف ن ا م ا به من ضر و ت ي ن ا أ س ل و م ث ل ه م م ع ه م رحمة من ن ع د ا وذكرى ل ل ع ا ب د ي ن و إ س موسوعه ا ع ي ل إ د ر ي النابلسي ك ل ص ا ر ي ن و أ د خ ن ا ه م ر ح م ت للعلوم من الاسلاميه ه ف رحمتنا ن إ الصالحين و ذ س و ع ه ا فظن أن ل ن نقدر عليه ف ا د ى ف ي ا ل ظ ل م الاسلاميه ت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له 私のことを私のことを私のことを私のこ ن を私のことを私のこと ن و のこ ل を私のこ ي を私のことを私 ن, ن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 فنفخنا فيها موسوعه النابلسي و للعلوم ا ا ل ه س ل ا م ت ك م أ ي ه و أ ن شركه ب الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات رَاجِعُونَ مضمون ا ل ل ص ا ح ا ت وَهُوَ م ا ع ي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 حتى إ ذ ا فتحت ياجوج و م أ ج و ج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي ش ا خ ص ة ابصار الذين كفروا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 ياويلنا قد كنا في غ ف ل ة من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله, الله حصب جهنم وصب ج ه ن م أنتم لها و ا ر د و ن لو كان ه ؤ ل ا ء آ ل ة م ا وردوها و ك ل ف ي ه ا خ ا ل د و ن و ك ل ف ي ه ا خ ا ل د و ن ل ه م ف ي ه ا زفير ه م فيها زفير و ه م ف ي ه ا ل ا ي س م ع و ن لو ك ا ن ه ؤ ل ا ء ي ل ه ة ما و ر د م ا و ك ل ف ي ه ا خ ا ل د و ن ل ه م ف ي ه ا زفير سبقت لهم من ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك, اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها, لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر و ت ت ل ق ا ه م الملائكه, وتتلقىهم الملائكة هذا, يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون ف يوم أ نطوي السماء ف أوم نطو السماء كطي السجن للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا, وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان ا ل أ ر ض يرثها عبادي الصالحون إ ن في هذا لبلاغا لبلاغ لقوم ع ا ب د ي وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا رحمه ة وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا رحمة ل ل ع ا ل م ي ن ق ل إنما ي و ح ى إ ل ي أنما إ ل ك م إ ل و ا ح د م ا ل أنتم م س ل م و ن م ي ه موسوعه بعيد النابلسي للعلوم الاسلاميه ف ا ن م ا ء الله ا ل ى ح ي ن قال رب احكوا بالحق وربنا الرحمن, وربنا, الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون